هل تريدون نمر عليها الآن؟ ولا نسمع أسئلتكم؟ كيف؟ أنت حين بدأت بالأسئلة، هنسأل الآن. أقول هل تريدون نبدأ بالأسئلة أو نكمل بعض الأحاديث؟ ما رأيكم؟ ولا الحال ما ترى لا ما, ما تسمع لما ترى نبدأ بالأسئلة وين هي الأسئلة الكثيفة ما عندي إلا سؤالين لكن ظهر عندكم أسئلة إذا كان عندكم أسئلة كمل قرأنا الأسئلة وإذا ما عندكم أسئلة أكملنا نحن في مثل هذه الساعة بالعادة في الأذان والإقامة نتكلم عن أشياء نكمل طلب العلم إن شاء الله من الدرس الجاي لكن الآن ولو كان حديث واحد قرأناه لكنها عدة أحاديث في الكلام على طهارة المني تفضل ما إيش؟ يقول القائل بهذا إطلاقا ولا يخطر على بال إيش إذا رأت الماء؟ حجيم الله وإذا ما وجدت الماء ووجا زوجها بعد مو بس احتلام جامعها زوجها ومن رأت الماء شو الحكم تصلي؟ ما له أي معنى أصلا ولا يخطر هذا على بال أبدا لا يفهم هذا من الحديث لا من قريب ولا من بعيد إذا رأت الماء طيب تتيمم وهل القضية مقيدة بالرؤية لا ما رأت الماء لكن الماء تستطيع تجيبها من البئر وتستطيع تجيبها من جارتها وتستطيع هذه القضية ما تقيد بالرؤية اطلاقا وعيدنا من المقصود إذا رأت الماء يفسره الروايات الأخرى إذا أنزلت كما ينزل الرجل نعم هذا هو المقصود يقول هل يجوز جمع نية صيام ثلاثة هذه خلوها الأسئلة الخارجة لكن بالنسبة للنية أنا ظنيت أن الأخ سيسأل أننا نترك مسائل من أجل نرعت حال الكتاب وإلا الآن لو أن الإنسان نوى الغسل من الجنابة هل يجزئه ذلك عن نية الوضوء عن نية الطهارة الصغرى إنسان غمس بماء أو جلس تحت المروش، وقال بنية الغسل جنابة كما هو حال أكثر الناس، ما قال هذا بنية الوضوء بنية الغسل بنية الصلاة وبنية قراءة القرآن أبدا، فنقول إنه يكفيه عن الوضوء بحيث تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. فإذا رابعا نصلي نقول ما يحتاج تروح تتوضع أنت انغمست الآن كلك في الماء وتنضمطت واستشقت بركة مدام نويت رفع الحدث الأكبر ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر نقول ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر لدخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى فضح هذا لو أن إنسانا نوى بذلك بالغسل رفع الحدث الأصغر وقع له حدث أصغر فنوى به رفع الحدث الأصغر هل يرتفع الأكبر ها الجواب لا نوى به طهارة شرعية لرفع الحدث الأصغر فإن ذلك حدث الأكبر لا يرتفع بهذا فالطهارة الكبرى ما تدخل في الطهارة الصغراء نعم كأنك تريد تسأل يعني ينوي طهارة الصغرى فقط بالغسل، ها؟ ينوي رفع الجنابه. نقول ينوي رفع الجنابه كما هو حال أكثر الناس. هيزجي. خلاص، مو بلازم استحضر هذا الوضوء نقوله. لا هذه عادة. اغتسل. شاف ما شاف بركة واستانس عليها وراد أن ينغمس فيها هذا لا يوجزه قطعا لا بد من النية لا ما يعذر هنا طبعا مسألة ثانية كونه ما حد علمه وكونه إنه... هذه قضية ثانية لكن لو جاءنا الآن وقال أنا انغمست بالمال التبرد وصليت المغرب شو سوي نقول لها اغتسل الآن خرج وقت المغرب نقول أنت معذور لجهلك مثلا مسألة ثانية يقول غسل الوجه وغسل الذراعين ليس مطالبين لغسل لسنا مطالبين بغسلهما أثناء غسل جنابه إلا ماذا فايمت مطالب بغسل جميع الجسد يتوبى وضوءه للصلاة لكن أنا قلت شيء آخر قلت لو أنه يوم أفاض على سائر الجسد بقي بقعة هنا ما جاها ما وهو قد غسلها أثناء الوضوء هل يكفيه باعتبار أن الوضوء نعم حصل به طهارة أو هو جزء من هذا التطهر والغسل نعم يقول أن فقط المضمضة والاستنشاق حيننا قلنا هذا يجب أن يعمم سائر الجسد والمضمضة والاستنشاق لها حكم الخارج كالوجه فهو كما أنه يغسل يده رجله وجهه وجميع جسده فكذلك يجب أن يتمضمض ويستنشق فكما أنه يغسل ذراعيه ويغسل رجليه ويغسل وجهه فيتمضمض ويستنشق لا أحد يقول بأن الإنسان لا يجب عليه أن يغسل ذراعيه في غسل الجنبة ما أحد يقول بهذا واضح يقول أود إعادة لا ينجس ما هي الحالات الأربع الحالات الأربع لا ينجس في حال الموت لا ينجس في حال الجنبة لا ينجس في حال الحيض. لا ينجس في حال النفاس لا ينجس في حال الحدث الأصغر فالمؤمن طاهر طيب يقول هل هي الرميصاء بالراء او بالزاي المشهور الرميصاء والغميصاء نعم وبعضهم ذكر غير هذا لكن هذا هو المشهور الرميصاء والغميصاء بالغين نعم و ما في بعض الشروح من ذكرها بالزي غير مشهور لكنه ذكر نعم. يقول إذا اغتسل الشخص فإنه لا بد أن يمس فرجه فهل ينتقض الحدث الأصغر هذا بناء على أن مس الفرج هل ينقض الوضوء ولا لا تعرفون حديث بسره والحديث الآخر فهل من مس فرجا وإنما هو بضعة منك أيضا هذا تقابل فيه دليلان كل واحد منهما ضعفه أئمة حفاظ وصححه وآخرون وتقابلت فيه القواعد أيضا هل الأصل مثلا بقاء الطهارة أو الناقل مقدم نعم وكذلك لا ينتقل من اليقين إلى اليقين لا يزول بالشك مثلا أو هذه القضية الأحوط للإنسان أن يتوضى إذا مس ذكره هذا هو الأحوط ومن صحح الحديث في هذا وصحح الحديث الآخر في قال إن هذا للاستحباب ومثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول إن ذلك إن كان لشهوة فإنه مستحب لأن الوضو الشهوة مثل النار والوضو يخفضها ويضعفها فإن خرج منه مذي وجب عليه الوضوء ومسألة إذا قلنا بأنه يجب على من مس ذكره أن يتوضأ نقول إذا اغتسل ومس ذكره يجب عليه أن يعيد الوضوء لكن لو مس ذكره أثناء الاغتسال وحصل تعميم بعد مس الذكر حصل تعميم بنية الطهارة فإن ذلك يجزيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه اغتسل ثم توضأ بعد الغسل فسؤل عن هذا قال قد مسست ذكري واضح يقول أن أتمنى أن تعيد شرح مسألة في حديث عبد الله بن عمر وكيف تقول أنه لا بعث أن ينام وهو على جنابه دون وضوء وهذا في مخالفة صريحة للحديث ذكرنا لكم الصوارف لكن أدخرج ثم دخل مهبأنا اللي يقول هذا الجمهور من أهل العلم أكثر أهل العلم ما خال فيه داوود الظاهري نعم وقلة قليلة جدا اللي قالوا يجب أن يتوضى قبل أن ينام والعامة أهل العلم يقولون إن ذلك يستحب يستحب بل بعضهم قال لا يكره وبعضهم قال الكراها في النوم دون الأكل والشرب ومعاوذة النكاح فذكرنا بعض الصوارف فثل إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وكذلك حديث عائشة كان ينام <تصفيق> نعم وهو جنوب ولا يمس ماء يقول إذا كان مضطر لقراءة القرآن تعثر به الوضوء الذي أظنه أقرب الله أعلم أنه لا يجب على الجنوب أن يتوضّع لقراءة القرآن ولا الحائض وكل الأحاديث الواردة في مثل هذا نعم لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم النهي عن هذا وثبت عن بعضهم الترخيص وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، وهذا بوّب فيه البخاري رحمه الله، وقد فهم منه أن مذهبه جواز قراءة القرآن للجنوب. نعم، لحديث والدة في منع الحائض والجنوم من القراءة لا يصح منها شيء. في في ما أظن الله أعلم. كلها فيها. ضع. وهذا غير مسألة مس المصحف، فإنه لا. يقال بجوازه نظرا لما ثبت عن بعض الصحابة في المنع ولا يوجد له ولا يوجد له مخالف. يقول رجل نام من الليل ثم احتلم فاستيقظ من النوم وكان الجو باردا فغتسل وسأريده ولم يغسل رأسه وذلك للمشقق هل عاليش؟ هذا الغسل طبعا ناقص لكن لو فرضنا حالة من الحالات. لو فرضنا إنسان يستطيع أن يغسل سائر الجسد إلا الرأس لا يستطيع أن يغسله لمرض لألم لوجع ليشعر أنه ويغلب على ظنه أنه إذا غسل رأسه أنا ما أدري أن أتلعي إلى سائر الصدر أشد يمكن من الرأس لكن لو فرضنا حالة من الحالات أنه إذا غسل رأسه يمرض أو يصيبه من البرد ما لا يحتمله نعم. فإنه يتيمم للباقي يتيمم للباقي، لو فرضنا. يقول ما حكم التصوير؟ خلا خلا. يقول ذكرت مس المصحف فيه اختلاف، أنا إلى الآن لا أعرف هل لابد من الموضوع قبل ما نعم لا بد من من الموضوع قبل مس المصحف إلا إن كان بحائل. أو يقرأ في كتاب فيها مشه التفسير ويكون التفسير أكثر من القرآن بحيث يصدق أن يسمى تفسير ولا يقال له مصحف ولا يضع يده على المربع نعم اللي فيه الآيات فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله ها؟ الكمبيوتر ما فيه إشكال مثل جهاز الجوال اللي فيه قراءة اللي يقرأ فيه يقول بعض المسائل الحساسة كحديث أم سلمة تخفى على كثير من النساء فما هو السبيل لتعليمهن مع وجود الحرج وشدة الحياة ممكن رسائل مطويات في الطهارة ممكن دورات لهن في الطهارة نعم حضور الدروس يحضرنا دروس العلمية وسمعنا مثل الرجال تعلمنا هذه الأشياء بنتك زوجتك كذا تعطيها كتيب في الطهارة تعطيها فتاوى في الطهارة نعم يقول كما ذكرت لو قيل بالقياس بين الوضوء والغسل فتجب عليه البسملة إذا بدأ بالوضوء وقبل الغسل فهل تكون قبل دخول بيت الماء مع أن النية قد تكون أحيانا بعد دخول بيت الماء نفس الكلام اللي يقال في الوضوء إذا قلنا بأنه يبسمل أو كان يريد أن يتوضى قبل الغسل أو قلنا بقول من قاس الغسل على الوضوء وأوجبه صحاح الحديث فإنه قبل أن يدخل الخلاء يقول بسم الله ثم يشرع. هذا سؤال خارج عن الموضوع يقول ما حكم التصوير خصوصا بعدما ظهرت هذه الجوالات بالكاميرا وتساهل كثير في هذا التصوير الذي يظهر الله على هو بجميع انواع حرام بما فيه التصوير بالكاميرا ولا يجوز الاحتفاظ بالصور لا في الجوال ولا في غير الجوال ومن قال بغير هذا فعليه الدليل من قال بغير هذا فعليه الدليل ولا أظنه يستطيع أبدا إن التصوير حرم لعلتهم فإذا قيل إن هذا النوع من التصوير ليس فيه مضاهات لخلق الله وإنما هو حبس للظل نقول سلمنا معكم جدلا بذلك تبقى العلة الكبيرة الأخرى وهي أنها ذريعة من ذرائع الشرك الذنوب العظام سدت الذرائع دونها فنهي عن الصلاة في المقابر وبناء المساجد على القبور وبناء القبور وتجسيسها إلى آخره نعم كل ذلك سدًا لذريعة الإشراك ومن أعظم درائع الشرك وأول شرك وقع في الأرض كان بسبب التصوير وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسره فهذه صور لقوم صالحين ثم انتقلت إلى العرب أيضًا كما جاء في أثر عن ابن عباس نعم أغض إلى ساحل جدة تجد أصناما معدة إلى آخره لما كان له رئي من الجن يعني عمرو بن لحي الخزاعي فجاءت نفس الأصنام عند العرب فهي ذيّع والصورة إذا كانت بالرسم فهي فتنة نعم وإذا كانت أقرب إلى الواقع كلما كانت الصورة أقرب إلى الواقع فهي أشد فتنة بهذا الاعتبار فأنت حينما تعرض عليك صورتان صورة مرسومة باليد وصورة فوتوغرافية وصورة بالفيديو وصوت وكلام وحركة وين اللي تجذب أكثر ويفتتن بها الناس أكثر؟ لا شك أنها لبسوة صورة فإذا رأى الناس هؤلاء اللي يعظمونهم بعد مضي سنين مئة سنة ومئتين سنة وثلاثمئة سنة الناس انظروا لأن تهافتهم على الأنترنت حينما يقال لهم هذه صورة العالم الفلاني اللي متوفي قبل حوالي أربعين سنة مع أنها مئة بصورته لكن كيف يتهافتون عليها وتجد أكبر رقم قراءة لمثل هذا الموضوع هو في هذه الصورة وانظر إلى ما يذكر انظر في اكبر الساحات انتشارا ويدخلها الناس المصفحون شوف اكثر الارقام غالبا تجد اذا وضع بين قوسين يوجد صور حتى لو كانت صور سيئة صور نساء او غير ذلك يوجد صور يكثر الناس يفتنون بالصور نعم يفتنون بالصور ولذلك تجد الانسان يأخذ الكتاب يقلبه يبحث عن صور احيانا اليس كذلك ياخذ المجلة يقلبها يبحث عن صور. إذا أخرج إنسان من جيبه ورقة قديمة ممزقة وقال عندي صورة للعلامة الفلاني المتوفى سنة كذا أو عطني إياها كلا يقول عطني إياها خل شوفها منين منين جبتها؟ نعم فهذه فتنة ففهل بالتصوير بالكاميرا بالفيديو بالجوال وكذا أشد من الرسم باليد فالتصوير حرم لعلتين وللعلم هذه القضية كان الناس يهابونها ويتحاشونها إلى حدود سنة 1404 أو 3 كان الناس يستوحشوا من هذا وكان الرجل إذا تاب معروف أن أول عمل يبدأ به تمزيق الصور ولو كانت من أغلى الأشياء على نفسه يجاهد نفسه مجاهدة وتعرف صدق توبته بهذا لاحظتم. ثم ما لبث الناس كان الذين يقولون بهذا قلة وكانوا استندوا إلى فتوى عالم يقول إنها حبس للظل كان حبس للظل يقول مع أنه يقول لا يجوز اقتناها ولا تعليقها وإنما نفس العملية لا تعتبر مما ورد فيه الوعيد نسي هذا جميعا وأصبح الناس يتوسعون وأولعوا كما أولع بعض الشرقيين كنا نعجب من الشرقيين أنهم أولي عوب التصوير في مناسبة وفي دون مناسبة يمشي ومعلق الكاميرا يصورون في كل شيء. نعم وصرنا مثلهم الآن. تحضر أي شيء حفلة أي مناسبة من المناسبات تجد الكاميرا. وسكت الناس عن هذا حتى نشأ عليه الصغير وظن الناس أنه من المباح. للأسف الشديد وكان الناس يتحاشون ما يحضرو الحفلة اللي يعلمون فيها تصوير. نعم يقول هل يجوز جمع نية صيام ثلاثة أيام البيض مع ست شوال الجواب نعم له أن يو يضع صيام الست في أيام فاضلة مثل الاثنين والخميس والأيام البيض ولو أنه صام الأيام الست وصام الاثنين والخميس زيادة مع الأيام البيض غير الست فلا شك إن هذا أكمل ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بوضع القضاء بجعل القضاء كان يحب أن يجعل قضاء رمضان في أيام العشر منذ الحجة لأنها أيام ما من أيام من العمل الصالح فيها قريبا من أيام رمضان فوضع في وقت شريف يضاهي أيام رمضان هذا والله أعلم صباح